وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرْزُقْنَا إجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فِيَّتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإخوة الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الْدَرْسِ الثامن والعشرين مِنْ دُرُوسِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَةِ الْإِسْمُ الْيَوْمُ إِسْمُ الْهَ والله سبحانه وتعالى خلق ثم هدى شققنا الطريق ثم وضعنا الشاخصات صنعنا الآلة وأصدرنا كتيبة التعليمات الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم نوره كلمة الهادي مأخوذة من فعل هدى والهادي اسم فاعل ما معنى هدى حقيقة ربنا عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام يعني خلقت ليسعدك لا سعادة تنقطع عند الموت ليسعدك إلى الأبد وما الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الحياة الأبدية إذن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من يشاء إلى صراط مستقيم الصراط هو الطريق يعني يهب الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار. فمن شاء الهدى هداه إلى صراط يؤدي إلى دار السلام خلقت لدار السلام دار السلام هي الجنة خلقت لدار السلام وأنت مخير فإذا اخترت دار السلام هداك الله إلى الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى دار السلام آية دقيقة جدا. يعني لا تظن كما يقول بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليعذبهم لا تظن أن هذه المصائب عشوائية. هذه المصائب مقرر من قبل الله عز وجل لإلجاء العباد إلى بابه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما معنى الهداية؟ الهداية الإيمالة هداه أي أماله أي وجهه نحو الحق فالهداية في اللغة معناها الإمالة وتسمى الهدية هدية لأنه من شأنها أن تميل قلب المهدي إليه الإمام أحد الأئمة الجنيد قال اهدم الصراط المستقيم يعني يا ربي مل بقلوبنا إليك وأقم هممنا بين يديك وكن دليلنا منك عليك معنى إهدنا الصراف المستقيم يعني يا ربي أمل قلوبنا إليك النقطة الدقيقة هو أن الإنسان مخير ومعنى مخير أمامه عدة خيارات إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من هو الداعية؟ هو الذي يقنعك بأن تتجه إلى طريق الحق. عن طريق ماذا؟ عن طريق الإقناع وعن طريق الدليل وعن طريق التبيين وعن طريق التوضيح. فربنا عز وجل هو الهادي. الآن كم طريقة؟ من الطرق يهتدي بها الإنسان بادئ, بادئ ذي بدأ الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إليه عن طريق الخلق الكون هو قوي وفي الكون مظاهر قوته هو غني وفي الكون مظاهر الغنى هو عليم وفي الكون مظاهر العلم هو رحيم وفي الكون مظاهر الرحمة يعني بإمكانك أن تقول إن الكون يجسد ان صح التعبير أو هو مظهر لأسماء الله كلها الحسنى ولصفاته الفضلة فإذا أردت أن تفكر في الكون وصلت إلى الله إنه إنه صنعه منه تصل إلى الصانع، إنه خلقه، منه تصل إلى الخالق، إنه كونه، منه تصل إلى المكون، إنه تنظيمه، منه تصل إلى المنظم. به ترى العلم، به ترى الحكمة، به ترى القدرة، به ترى اللطف، به ترى العطف، به ترى الرحمة، به ترى الخبرة. كل ما في ما في الكون يدل على الله عز وجل، لكن الكون أحياناً تنظر إلى وردة، فكأن الله سبحانه وتعالى وتعالى تجلّ عليها باسم الجميل. فإذا رأيت البحر هائجاً، تجلى الله عز وجل على البحر باسم الجبار. تارة ترى اسم الجبار، تارة ترى اسم القهار، تارة ترى اسم العليم. ثارة ترى اسم الحكيم، ثارة ترى اسم المنتقم، ثارة ترى اسم العلي الكبير، فكل مظهر في الكون يدل على اسم من أسمائه أو على كل أسمائه. فكيف هدان الله؟ الله قال انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ فاليوم الإنسان إلى طعامه، فاليوم الإنسان مما خلق خلق مما دافع. فإذا أردت أن تهتدي إلى الله فدون فحسبك الكون وقد قال عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة حسبكم الكون معجزة هذا أول باب بس أقول لكم أن باب الكون أوسع أبواب الهدى وأقرب طرق الهدى أوسع أبوابه وأقصر طرقه لأن الكون يضعك وجها لوجه أمام قدرة الله وأمام عظمته وأمام حكمته وأمام رحمته وأمام علمه وأمام خبرته، فالله سبحانه وتعالى هداك بخلقه، إذا الهادي اسم من أسماء أفعاله، الهادي اسم من أسماء أفعاله. أنت ممكن تتأمل آلة تقول المهندس خبرته رفيعة المستوى تقول هذه الألوان التي أعطاها, أعطاها للآلة لطيفة فيها ذوق رفيع تكتشف علمه وتكتشف ذوقه وتكتشف حكمته لكن أحيانا في مع الآلة نشرة الآن ربنا عز وجل يهدي الإنسان لا بخلقه فحسب بل بكلامه قال لك إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَدُودٌ وهو الغفور الودود الآن بكلامه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته أن تقوم السماء بأمره ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أول بند من بنود الهدى خلقه فالهذه اسم من أسمائه أفعاله. البند الثاني أن الهادي اسم من أسماء ذاته، لأنه المتكلم. الله متكلم. والقرآن كلامه. يعني أحياناً تنظر لشيء رائع. أحياناً يقول لك صانع الشيء هذه صنعتها لكذا وهذه لكذا وهذه المادة الأولية من أعلى مستوى وهذا وهذه الآلة لأجل كذا الآن أعطاك تعليمات من عنده مباشرة فالله سبحانه وتعالى يهدي بكلامه إذا الهادي اسم من أسماء ذاته إذا هداك بخلقه فالهادي اسم من أسماء أفعاله فإذا هداك بكلامه فالهادي اسم من أسماء ذاته اقرأ القرآن القرآن بين لك أصل الخليقة حقيقة الحياة الدنيا ما بعد الدنيا بين لك أسماء الله عز وجل بين لك صفاته بين لك أنبيائه السابقين واللاحقين بين لك حكمة الوجود أمرك بالصلاة في القرآن أمرك بالصوم بالزكاة بالحج الصلاة بين لماذا إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم هذه الله دافئ بكلامي فإذا أردت أن تقرأ القرآن فالقرآن باب إلى الله عز وجل الكون باب لكن الكون لغة عالمية يعني المسلم غير المسلم العربي غير العربي أفريقي صيني أمريكي أوروبي من أي مكان الشمس واضعة النجوم زاهرة الكواكب متألقة الماء عذب زلال من جعله عذبا بعد أن كان ملح أجاجا الكون يقرأه كل إنسان لكن القرآن يقرأه العربي على كل إذا تعمق الإنسان في معرفة الله عز وجل تعلم العربية حباً بالله عز وجل وقد تجد من بين الشعوب غير العربية شعوباً أتقنوا اللغة العربية لا لشيء إلا بحبهم لله عز وجل كيف أنك اليوم إذا أردت أن تأخذ شهاد عليا من بلد أجنبي بادئ ببدء تتعلم لغة هذا البلد ياك سنتين لغة يعني طالب من طلابي له بعسة نال بعسة إلى تشيفو سوافيا اللي سنتين تعلمت لغتهم من أجل شهادة دنيوية من أجل حياة محدودة تعلمت لغة هؤلاء كي تتعلم علمهم فلذلك إذا عرفت الله عز وجل ورأيت أن كلامه شيء ثمين جدا، لذلك لو كنت غير عربي تجد نفسك مسوقا إلى تعلم اللغة العربية. والإخوة الأكار الأفارقة مثلا الأتراك الذين وفدوا إلى هذه البلدة الطيبة لتعلم أمور الدين كراهم يتقنون اللغة العربية، بل إنهم ينزعجون إنزعاجا شديدا لو تكلمنا بكلمة واحدة في الدرس العامية. لا يفهمون إلا اللغة الفصحى. إذا إذا بلغ حبك لله عز وجل حدًا معينًا، ترى نفسك مسوقًا إلى تعلم اللغة العربية؟ إذا القرآن باب آخر من أبواب الهدى. الكون هداك بخلقه، والقرآن هداك بكلامه. لذلك، لكن لا تنسوا أن الله عز وجل جعل الكون كله في كفة وجعل القرآن كله في كفة قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لأنهما يدلان عليه لأنهما يشيران إليه لأنهما يظهران أسماءه الحسنى وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكتاب هدى بيانه والكون هدى استدلالي ممكن الكون هدى استدلالي والقرآن هدى بياني انت لاحظ نفسك أحياناً تشتري آله من دون تعليمات مشرة تنظر إليها تدقق تستنبط تحرك بعض أزرارها تشغل، تشغلها تحرك هذا المفتاح إن قطع التيار تحرك هذا المفتاح على الصوت إذا هي للصوت تحرك هذا المفتاح صفر الصوت هي للتصия تكتشف أنت خصائصها بالتأمل والملاحظة لكن إذا رأيت معها نشرة باللغة العربية تقرأها مفتاح رقم واحد للصوت اثنين للتصия تطابق يمكن أن تتأمل في في هذه الآلة فتصل إلى بعض خصائصها لكنك إذا قرأت التعليمات التي أصدرها الصانع تصل إلى خصائصها الكاملة الآن في انت أنت من طريق التأمل تصل إلى أشياء كثيرة جدا لكن ما كل شيء تصل إليه من خلال الكون الكون يدل على وجود الله شيء جميل يدل على عظمته على أسمائه لكن الكون لا يدلك على الصلاة ماما تأملت في الكون؟ أين الصلاة؟ أين خمس طلوات؟ أين الفرائض؟ أين السنن؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين الصيام؟ أين غض البصر؟ هذه لا بد من منهج أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام إذا من اكتفى بالكون فقد أخذ شطر الدين لكن لا بد من أن تأخذ من أن تهتدي بالكون ومن أن تهتدي بالقرآن القران في أحكام القران في أوامر القران في نواهي القران في منهج القران في أخبار السابقين القران في أخبار اللاحقين القران في بيان للمستقبل البعيد القران في بيان بيان ذات الله عز وجل يعني ليس الكون وحده يكفي لابد من أن يتكامل الكون مع القرآن دخلت إلى بناء، إلى جامعة تأملت في قاعاتها الفتيحة تأملت في قاعات المحاضرات الكبيرة تأملت في حدائقها الرائعة تأملت في بيوت طلابها تأملت في مخبرها تأملت في مسبحها تأملت في مكتبتها والله أخذك العجب العجاب. لكن مهما تأملت في هذه الجامعة وفي أقواصها وقاعات محاضراتها مهما تأملت في بيوت الطلاب فيها في حدائقها في مكتبتها لا يمكن أن تصل إلى نظامها الداخلي لا يمكن أن تصل إلى طريقة النجاح والرسول لا يمكن أن تصل إلى أسماء الأساتذة تأمل في الجدران من هم مدرسوا هذه الجامعة؟ لا بد من كتاب تقرأه في الكليات أقسام الكليات رؤساء الأقسام ومذا الكليات أسماء الأسس اختصاصاتهم ميزاتهم موقع كل كلية نظام نظامها الداخلي طريقة النجاح طريقة الرسوب طريقة الانتقال طريقة الدرجات مقبول امتياز شرف جيد جيد جدا هذا شيء لا بد من أن تقرأه في النظام الداخلي. أنا أقول هذا الكلام لأريد منه أنك إذا فكرت في الكون عرفت عظمة الله عز وجل أما إذا أردت أن تعرف منهجه لابد من قراءة القرآن والقرآن في أساسه موجز فيه كليات الدين جاء النبي عليه الصلاة والسلام فشرحه وبينه أتمنى على الله عز وجل أن أكون وضعت يدي على نقطة دقيقة جدا. يعني إذا فكرت في الكون عرفت أن لهذا الكون خالقا عظيما كثيرا عليما قديرا حكيما لطيفا إلى آخره. لكنك إذا أردت أن تعبده إذا أردت أن تتقرب إليه إذا أردت أن يحبك ماذا تفعل؟ أنت الآن بحاجة إلى تعليمات من قبل الخالق يقول لك صم صم شهر رمضان أدي زكاة مالك غض بصرك أحسن إلى أخيك أعف عنه أنت الآن بحاجة لتعليمات هذا الخالق أنت بعقلك ومن خلال الكون آمنت بالخالق أنت بعقلك عن طريق الكون آمنت بالخالق لكنك إذا أردت أن تعرف منهج الخالق أمره ونهيه، أخباره، ماذا يريد منك؟ لماذا خلقت؟ لابد من أن تقرأ كتابه أذكركم مرة ثانية بمثال الجامعة دخلت إلى الجامعة أطلعك على قاعات المحاضرات على بيوت الطلاب، على الحدائق الغناء على الملاعب، على المكتب الضخنة أعجبت بها، مهما تأملت في هذه الجامعة هل تعرف هذه الجامعة كم كليا فيها ما بتعرف هل تعرف نظام النجاح فيها ما بتعرف هل تعرف نظام الإقامة في بيوت الش بيوت الطلاب ما بتعرف هل تعرف منهم المدرسون؟ ما بتعرف ما أسماء الكتب المقررة ما بتعرف إذا الكون يدلك على وجود الله وعلى أسمائه الحسنى والقرآن يدلك على منهجه يعني إذا أردت أن تؤمن به ففكر في الكون، وإذا أردت أن تعبده فقرء القرآن. بالكون تعرفه، وبالقرآن تعبده. نقطة واضحة؟ يعني لا يغني أحدهما عن الآخر. أنت إذا قرأت القرآن ولم تفكر في الواحد الديان كأنك ما قرأت القرآن لماذا؟ لأن القرآن يأمرك أن تفكر، القرآن يأمرك أن تفكر، فإذا لم تفكر، فقد عطلت آيات التفكير في القرآن إذا لم تفكر، إذا فكرت في الأكوان ولم تقرأ القرآن، عرفت الصانع كيف تصلي، كيف تصوم، أين أمره، ما عباداته ماذا يريد منك لا تعرف ذلك، إذا هو هداك بالكون. فالهادي اسم من أسماء أفعاله وهذاك بالقرآن فالهادي اسم من أسماء ذاته إن الله متكلم هذاك بكلامه نعم. الآن بعد أن خلق الكون والكون دلك عليه وأنزل القرآن والقرآن بين لك منهجه وأمره ونهيه الآن في حوادث في تصرفات، في شيء يحدث أمطار تنهمر، سماء تمطر، سماء لا تمطر تأتي موجة الثقيع فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون تلقي محصول حقه ألف مليون تلسف دقائق من به ونعوذ بالله من الصقين. في أفعاله، في صقيع، في رياح عاتية، في أعاصير، في فيضانات، في زلازل، في براكين، في أمراض وبيلة، في قهر، في فقر. هذه أفعاله، خلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه. الآن أفعاله تدل عليه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما أصابكم من مصيبة سب ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثرة يعني لو فرض طالب ضرب رفيقه فلما خرج من أمام المعلم ضربه المعلم المرة الثانية ما ضربه ما, ضربه ما ضرب رفيقه المعلم ما ضربه المرة الثالثة ضرب رفيقه فالمعلم ضربه المعلم ساكت ألا يستنبط هذا الطالب من ضرب المعلم له كلما ضرب رفيقه أن المعلم لا يرضيه أن يضرب الطالب رفيقه الآن علمك لا بكلامه ولا بخلقه علمك بفعله منع زكاة ماله فتلف ماله بقدر زكاة ماله هذا تعليم استطلت في أعراض الناس، فالناس استطالوا في في عرضك هذه بتلك. تكبرت فأهانك الله، تواضعت فرفعك الله، أنفق فعوض الله عليك، بخلت فأتلف الله مالك، غضبت بصرك عن محارم الله، أسعادك الله في بيتك، أطلقت بصرك أشقاء في بيتك. كنت مع الناس صادقا وثق الناس بك. كذبت عليهم فضحك هلأ دعك من كتاب الله ودعك من خلق الله تعال إلى أفعال الله أفعال الله وحدها تعلمه مرة ثانية المعلم ساكت ما تكلم ولا كلمة حينما رأك وكذت رفيقك وأنت خارج إلى الباحة ضربك على رأسك في الساعة الثاني ما وكسته ما ضربك في الساعة الثالثة وكسته فضربك والمعلم ساكت سكوته كافي فعله يعلم أليس كذلك؟ طبعا أيضا على هذه القصص آلاف على هذا هذه الفكرة آلاف القصص أفعال الله وحدها تعلمك خلقه يعلمك وكلامه يعلمك وأفعاله تعلمك ربنا عز وجل قال سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا الذي غش الناس لماذا صوبرت أملاكه دليل هذا الذي نصحهم لماذا نمى الله ماله هذا الذي أكرمهم لماذا الناس أكرموه هذا الذي أعطاهم لماذا الله أعطاه إذن هو الهادي بخلقه والهادي بكلامه والهادي بأفعاله فيا هذاك بخلقه وهذاك بكلامه وهذاك بأفعاله ما بعتقد واحد من أخو الحاضرين ما بعتقد واحد إلا وعلمه الله بالأفعال ما بعتقد واحد إلا وعلمه الله بالأفعال صليت الصبح في جماعة شعرت طول النهار أن كلامك سديد وأن عقلك رشيد وأن أحوالك عالية وأن قلبك عامف وأن الناس قد هابوك وأن الأمور ميثرة في اليوم التالي ما صليت الصبح فتذكى صلاة الفجر أول مشكلة بالطريق الثاني بالمحل الثالثة جاءك موظف فطاول عليك الرابعة ذهبت إلى فلان فلم تجده الخامس الآن علمت الأفعال يوم صليت الفجر في جماعة فأنت في حفظ الله وفي ذمته فلما فاتتك صلاة الفجر نبعت لك المشاكل في الطريق وفي العمل وفي البيت تعليم هذا الله يهديك يهديك إليه بأفعاله الآن تصدقت جاءتك دفعة لم تكن بالحسبان سألك إنسان سؤال أعطيته وأنت مضطر للمال فتح الله عليك رزقا قال لي أخ قال لي اتصلت بي أختي صباحا قالت لي أريد خمسة آلاف ليرة قال لي والله ما معي معي بس في ضيق شديد يعني في علي دفعات كبيرة فمشأ صراع في نفسه صراع في نفسه ثم غلب نفسه وذهب إلى بيت أخته وأعطاها المبلغ قال لي جئت إلى السوق له دكان في البجورية جاءني شخص قال لي أريد هذه السلعة قلت له والله ليس عندي هذه السلعة قال أين توجد؟ قلت في المعمل الفلاني قال دلني عليه فذهبت إليه وذللته عليه وعطته إلى محلي مساء يأتي صاحب المعمل وقد أعطاني مبلغاً من المال طبعا هذا إذا كان حسبوا عزبون في شبهه، أما إذا أعطاهم من ربحه ما في شيء. قال لي ضعف ما أنفقته على أختي ضعف صراحة ما في واحد من الحاضرين إلا وهكذا عمله الله عز وجل. أنفق بلالا أنفق عليك أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرس إقلالا أنفق أنفق عليك علمك الله عز وجل الله معلمك استمرار. لذلك لما ربنا عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله يعلمك بأفعاله لكن الإنسان حينما يفهم على ربه يا الله حينما يفهم عليه حينما تنعقد صلة مباشرة إدراك مباشر هذه لتلك وهذه لتلك شخص يعني له استقامته وله انضباطه وله ورعه سافر في مطار اول مطار يعني زلت قدمه فأطلق بصره وصل لبلد اخر ركب تاكسي اعطاه العمله اخذه سائق التاكسي الى المطار العمله مزور قال لي انا يعني مدعو لمؤتمر من اعلى درجاته إذا به فيه قفص اتهام قال لي والله دمعت عيني كأنني عاتبت ربي قال في قلبي لماذا أطلقت بصرك يا عبدي الأفعال عملك وهداك في القرآن والآن هداك في الأفعال هذه رقم ثلاثة هو الهادي إذا الهادي اسم من أسماء أفعاله الهادي بالخلق اسم من أسماء أفعاله والهادي بالقرآن اسم من أسماء ذاته والهادي بأفعاله اسم من أسماء أفعاله الآن صممك تصميم صممك تصميم هلأ في بعض المحلات التجارية البضاعة في سعر هل هل السعر في مادة إذا أخرجت هذه البضاعة دون أن تدفع ثمنها وأنت خارج تحت قوس معين يصدر صوت كبير أما إذا دفعت ثمنها الموظف يعطل هذه المادة بمادة أخرى فلو واحد رأى شيئا قليل الحجم غالي الثمن وضعه في جيبه ولم ينتبه وخرج من هذا المحل هذا القوس الذي يخرج منه يصدر صوتا مزعجا كأنه يقول هذا سارق خذوه طيب يعني هذه البضاعة مصمم تصميم أنك إذا أخذتها من دون دفع ثمنها تصيح بك تصيح بك طيب هذا إنسان ساوى الله سبحانه وتعالى صمم لك نفس إذا أساءت تحس يضيق تسميه وخذ ضمير تسميه تسميه كآبة تسميه ضيق بتسمي. ضيق كآبة وخز ضمير ضجر ضاقت علي الأرض بما رحبك متضايق طبعاً لأنك لأن فطرتك عالية وأنت حينما أثأت خرجت عن قانون فطرتك هي كما نعلمك بالفطرة علمك بخلقه وعلمك بكلامه وعلمك بأفعاله والآن علمك الفطرة والدليل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني إذا فجرت تعرف أنها تجرت، وإذا اتقت ترتاح كل واحد بنكون وأنا لا أبالغ يحس براحة نفسية لأنه مطيع لله لا تقدر بثمن كيف يعرف ذلك لو أنه زلت قدمه لا سمح الله لو أنه أطلق بصره, بصره لو أنه فاته فرض صلاة لو أنه كذب في كلمة لو أنه غتاب لشعر كأنه سقط من السماء للأرض يشعر بالضيق، يحس بالحجاب يحس أن الله أبعده أن الله لعنه أن الله ما قبله هذا تعليم رقم أربعة، لماذا؟ بالفطرة الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا إقامة وجهك للدين حنيفا هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليه ما ترتاح إلا إذا عرفت الله لأنك إذا عرفته أويت إلى ركن وثيق لا شوف إذا كان موظف في دائرة موضع من الدرجة الخامسة على أساس ثانوية لكن يعني المدير العام بيكون صهره زوج أخته المدير العام بتلاقي هذا الموظف له وضع خاص مطمئن بيحس بأمن عجيب بهالدائرة لا يخشى لا من رئيسه المباشر ولا من أعلى من رئيسه ولا المدير المعاون كلهم مربوطين بالفؤاني الفؤان من طرفه مثلاً هذا فهذا إنسان مع إنسان بحسب الأمن فإذا كنت مع الله إذا كنت مع الله من عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ علمك بالفترة الإنسان متى يرتاح إذا أوى إلى الله؟ إذا شعر أن الله يحبه إذا شعر أنه بعين الله إذا شعر أنه بحفظ الله إذا شعر أنه يحب الخلق إكراما لله إذا نام مساءً ولم يؤذي مخلوقاً ما تعلق حق برقبته؟ ما بنى مجده على أنقاض الناس؟ ما بنى ثروته على فقر الناس؟ ما بنى أمنه على خوف الناس؟ ما بنى حياته على موت الناس؟ كان معطاءً كان خيراً إذا أنت إلى فترة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستها هذه فترة فألهمها فجورها وتقواها إذا فجرت تعرف والله أخي كنت بعقد قران تبعني شاب كريم سألني سؤال هو حينما فعل هذا الشيء يعني جاء بمبررات غير صحيحة حينما عاد إلى بلدي قال والله ما عجبتني هذه المبررات كأن الله كأنني رسبت في امتحان الله عز وجل ما حد علمه ولا سأل أحد بس هو أدرك إذن الله عز وجل هداك بخلقه وهداك بكلامه، وهداك بأفعاله وهداك بالفطرة الله عز وجل له أساليب كثيرة في الهدى أيام يهديك بالإلهام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي هذا وحي إلهام يقول الله ألهمني سافر الله ألهني هالصفقة ما أشتريه، الله ألهني فلان ما شرطه، الله ألهني هالبيت ما أشتريه، ما عنده دليل إلها وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني مرة. في أحد أيام الأعياد يعني عندي فراغ ونويت أن أذهب لأزور صديقي في غربي بمشق وجدت نفسي أنثاق للبيت مرة ثانية ما في سبب، ولا في داعي، ولا في مبرر وصلت إلى البيت فإذا رجل يأتيني من مكان بعيد من بلد في الشمال جاء لزيارتي في العيد وليس له في الشام بيت آخر يبات فيه كيف هذا إلهام؟ لما الإنسان يستسلم لله عز وجل الله يلهمه وإلهامات المؤمن كلها لصالحه بينما إلهامات الكافر والفاسق والمنحرف كلها لغير صالحه يلهمه يعطيها الصفقة بفلس من خلاله يلهمه شارك فلان بنهبه بيلهم ويفتح المصطلح بالدمر فيها هذا إلهام شيطاني أنت بين انت بين إلهام الرحمن أو وسوسة الشيطان فإذا كنت مع الرحمن الهمك وإذا كان المرء مع الشيطان وسوس إليه هي طريقة أخرى في الهدى الله بلهم لذلك وجئت على قدر يا موسى يلهمك أن تزور هذا المسجد؟ أنا كلما أخذت اهتدى إلى الله عز وجل عن طريق هذه الدروس، ليه سؤال صغير يقول له كيف عرفت هذا الجامع؟ اسمع قصة عجيبة، واحد صدفة دخل ليصلي المغرب، فرأى جمعا فجلت كان هذا أول درس، وما ترك بعده درس في إنسان عن طريق صديق، عن طريق قريب، عن طريق صاحب، عن طريق موعد أحياناً هذا إلهام نعم إذا بخلقه بكلامه بأفعاله بالفطرة بالإلهام الآن بالرؤية الصالحة هناك أشخاص إذا رأوا رؤية صالحة واضحة صارخة بارزة هذا هذه الرؤيا تحملهم على طاعة الله عز وجل وهذا شيء يعني مؤيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة يعني الله عز وجل إذا أراد أن يعلمك شيئا ما بطريق مباشر لا استنباط ولا تأمر ولا إدراس من طريق الأفعال قل سيروا في الأرض ثم انظروا في نظر الكون تفكر في خلق السماوات والأرض الكون تفكر والأفعال نظر والقرآن تدبر لكن احيانا يريد الله عز وجل أن يعلمك إعلاما مباشرا سريعا سريعا حازما واضحا ترى نفسك تسير في طريق الهاوية كأن الله يحذره يعني احيانا تتساءل عن سؤال كبير الله عز وجل يجيبك عن هذا السؤال في الليل في منام كثير أخوان حكوا لي قبل أدينام نشأ في سؤال كبير يا رب أنت إلي من الصواب فرأى رؤيا صالحة كأنها إجابة لهذا السؤال إذا هذا هدى عن طريق الرؤية لكن هنا في نقطة دقيقة جدا أية رؤية خالفت أوامر الشرع معه ما سأقول إركلها بقدمك لأن الشرع هو الثابت وكل ما جاء في الرؤية خلاف القرآن الكريم من الشيطان لو, لو واحد رأى هيك رجل صالح يلف خضره يا أستاذ الحاطب وما يطف نور، وقال لي لا تصلي يقول له هذه الرؤية إركلها بقدمك <تصفيق> لا تصدق، كله كلام فاضي. نحن عندنا مقياس الشرع أي رؤية تخالف أوامر الله تخالف شرع الله عز وجل لا تعبأ بها ولا تقل لها قيمة ولا تأخذ بها ولا تحفل بها فإنها قطعا من الشيطان لكن الرؤية التي من الرحمن لها خصائص إذا كنت لا سمح الله منحرفا، ورأيت رؤيا مخيفة فهذه من الرحمن قطعا، وإذا كنت محتناً ورأيت رؤيا مبشرة هذه من الرحمن قطعا، إذا كنت إذا كنت محتناً ورأيت رؤيا مخيفة هذه من الشيطان ليخوفك وإذا كنت محتناً وإذا كنت لا سمح الله مسيئاً ورأيت رؤيا مبشرة هذه أيضاً من الشيطان الأصل الشرع واستقامتك هذه ثوابت على كل بالمناسبة الرؤية لا يمكن أن تكون قاعدة ولا يمكن أن تكون دليلاً إنها اتصال مباشر بين العبد وربه فقط يعني شيء لا يجير لا ينقل، شيء شخصي محبط، هذه الرؤية احيانا يهديك عن طريق خلقه مو عن طريق مخلوقات، وعن طريق الأشخاص يجمعك بشخص يحكي لك موضوع أنا أحياناً حينما ألتقي بإنسان ويتكلم هذا الإنسان أشعر بطريقة أو بأخرى أن هذا الإنسان من الذي جمعني به هو الله من الذي ألهمه هو الله؟ من الذي أمطقه هو الله؟ إذا حينما تكون يعني في طريق غير صحيح، ويجي إنسان يبين لك، اعتقد اعتقادا صحيحا أن هذا الإنسان قد ساقه الله إليك ليبلغك، ليعرفك، هذا أيضا هدى عن طريق الخلق. نعم، في هدى من نوع آخر. هذا الهدى الانقباض والانبساط تلاقي لكن قبضت أذمعت أن تسافر إلى جهة ما شعرت بانقباض أو شعرت بانشراح أو الأمور تيسرت أو تعثرت فالانقباض والتعسير والانشراح والتيسير هذا تعليم أيضاً يعني إذا كان الله راضيا تلاقي صار في انشراح وتيسير الله غير راضي وانت مؤمن وعندك حساسية وعندك إدراك دقيق انت مؤمن صار في انقباض وتعسير إذا هذا الشيء لا يرضي الله عز وجل نعم آخر شيء أحيانا يسلب الله سبحانه وتعالى لب عبده أي عقله ويسير كثيراً في جهة ما، هذا أيضاً هدى فإذا أن الهادي يعني هدانا بالكون وهدانا بالقرآن، وهدانا بأفعاله وهدانا بالفطرة، وهدانا بالإلهام وهدانا بالرؤية، وهدانا عن طريق الأشخاص وهدانا عن طريق الإنشراح والانقباض، والتيسير والتعثير ثم هدانا عن طريق التسير المباشر. التسير المباشر. هذه كلها تعني أن الله هو الهادي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحر. الآن العلماء لهم تعريفات أو لهم تفتيرات دقيقة للهدى الإلهي الهدى أربعة أنواع أربعة أول هدى الهدى العام أنت الله عز وجل زودك بحاسة شم لليحة غاز كيف هداك أنه في غاز خطر بالبيت عن طريق الشم أحيانا تسمع صوتا في الغرفة الثانية كيف هداك إلى أن هناك حركة في البيت عن طريق السمع أعطاك حاسة الشم أعطاك حاسة السمع أعطاك حاسة الاستدلال والتفكير أعطاك علم أعطاك خبرة أعطاك حواس خمس هذه كلها القدرات التي أودعها الله في المخلوقات هداهم إلى مصالحهم ائتي بنملة ضع أصبعك أمامها تقف وتغير طريقها معنى أعطاها بصر أعطاها إدراك هون في خطر في سد، في حاجز وقفت الله عز وجل هذا كل الحيوانات عن طريق الغريزة إلى مصالحها. أحد الأشخاص كان في بستان فرأى قنفذا يأكل أفعب أكل قطعة ثم تركها وذهب إلى نبات وأكل منه ورقة ثم عاد أكل قطعة ثانية ثم ذهب لهذا النبات وأكل ورقة ثانية فهذا البستاني أمسك النبات وقلعه أكل قطعة ثالثة ذهب للنبات فلم يجده فمات القنفوس من هداه إلى أن هذا النبات يتناسب مع هذا الطعام؟ الله عز وجل مثلا الثمان يومين لو جبنا أعلى رب ربان في العالم أعلى ربان على وجه الأرض معه شهادات عليا ومعه ألفين ساعة قيادة سفن وعنده دراسات وعنده اختصاص وعنده خبرات لو وضعناه على سفينة بلا بوصله على ساحل فرنسا وقلنا له اتجه بها إلى مصب نهر الأمازون أنا لا أبالغ، ربما جاءت البرازيل من الجنوب. ما ما في إمكانية، إن لو نحرف درجة بنحرف بالنهاية خمسين كيلومتر درجة واحدة. أما سمك السلمون باتجه من سواحل أطلسي إلى مصبات الأنهار في أمريكا وكل ثمة والداني بمنبع نهر تتجه إلى مصب النهر. وهذه السمكة ليست هي التي جاءت أمها جاءت إلى هنا أمها جاءت تعود إلى مسقط رأسها هناك وتلد وتموت فالبيوض بعد أن تخرج من البيوض تتجه نحو الشرق إلى سواحل فرنسا فإذا كبرت عادت إلى مصبات الأمان من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أهدى هاي هداية، فهاي أول هداية هداية عامة. هذا الإنسان لف اخترع نسيج، لبس، صنع بيت، طبخ الطعام، طهر الطعام، أطهو الطعام، شيء معقد جدا. أنت تأكل الأكلة، إذا فيها خلل تدايء منه. مين هداك تحط ملح وطحينة وكمون وفلفل وعصير الأكلة؟ مين؟ في هدى هدى إلى كسب الرزق هدى إلى كسب المعاش هدى إلى تأمين الحاجات فهذا الهدى الأول هداية عامة اثنين الهدى الثاني هداية, هداية الإيمان يهديك إليه يهديك إليه يهديك إلى كتابه يهديك إلى الحق الهدى الثالث هداية التوفيق التوثيق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى الرابع: الهدى إلى الجنة. يعني سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فيهداية عامة، وهداية الإيمان، وهداية التوفيق والهدى إلى الجنة. هذا بعض. ما يمكن أن يقال في موضوع اسم الهادي، نعم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل في دروس قادمة إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، لكن ختام هذا الدرس قوله تعالى: اتقوا الله ويعلّمكم الله، فهذه ليست ليست الجملة ليست شرطية، مو اتقوا الله يعلمكم واتقوا الله لماذا لا تتقونه لانه يعلمكم يعلمكم دائما بالخلق وبكلامه وبافعاله وبالفطره وبالالهام وبالرؤيه وبالخلق وبالقلب والانقباض والتيسير والتعسير وما إلى ذلك فاتقوا الله ويعلمكم الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين